فَلَعَنَ كَمَا ضَرَّعْنَ على عَلَى آثَارِهِمْ بِئْسَ مَا يَقُولُونَ بِهَا لَرْحَسَفَ إِنْ لم بهذا أسفا. إنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْغِيَ وُجُوهَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جرزا.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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطانين فمن أظلم من من استراح له الله كذبا وإلّا اعتزلواه وَلَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ سَأَوْلُوا إِلَى الْكَهْفِ أَنْشُرْ لَكُمْ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من ثقار وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوتهم منه ذلك من آيات الله فَيَحْجُبُ اللَّهُ فَهُمْ مُحْتَجِبٌ وَمَا إِنْ يُظْهِرْ سَلَمًا تَجِدُ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْكُمُهُمْ أَيْقَامًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطلعت عَلَيْهِمْ لَوَنِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَيْسَ مِنْهُمْ صِرَارًا وَلَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ رَغَبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فدعثوا أحدكم بورقكم هاله إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحون إذا آبادا وكذلك أعزرنا عليهم ليعلموا أن وحد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَدِيرٍ فَلَا تُمَارِ إِلَّا إِلَّا بِرَاءًا مَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ أن لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ لَكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ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 لَيْسَ هُوَ وَلَا يُشْرِكُ فِيهِ حَكَمًا وَأَنزِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَسْجُدَ مِنْ دُونِهِ ملتحدا.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 فَمَنْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يشوي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 علون فيها من أزاور من ذهب ويلبسون فيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا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 محاوله ان اكثر منك ما له عز نخرا ودخل الجنه وهو ظالم من نفسه قال ما اظن ان تبدا لي وما أظن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 ويوزل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً دلقاً أو يصبح ماءها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 موعداً ووضع الكتاب فتر المجرمين مشتقيين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها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 أَهُمْ لكم عدو بِإِذْنِ اللهِ بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعرنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 هدا ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذرين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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُما فَاتَّخَذَ شَظِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتقذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغا فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صدرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما من فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصدا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقوا ما قضيانا وكفرا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 منه ذكراؤٍ إن مكنا له في الأوقات سينام من كل شيء سبباً فأسبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتَبَعَ سَبْرًا حَتَّى إِلَى بَلَغَ مَقْلِعَةِ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقْلُرُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجَّلْهُمْ نِجْوَنِهَا سِتْرًا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 قَدْ نَجَهَّنَ مَنِ الْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُرَبِّئُ قُومٍ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعِيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبلغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله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 فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ عَمَلَهُ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا